والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن ولكن لا توعده النصر وإن إلا أن تقولوا إلا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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فرضتم إلا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُودَ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير